يا إلهي انظر إليا فالهوى السولى علي لم أجبينا قد وجهت كل وابسط كفذ لي مخلص قلبي لعل يمنحني الخير السخيا لثبت بالباب وحيدا ربي لا كنت طري وداني يا لمن تجي لك قد وجدت كل لي وصلك قد مخلص لا تغر الذنوب <سؤال> سواد صحف العيوب leke esku daf al falha لو قيل لو قد جئت كل لي كل من مخلص القلب لعلي ينحل خير السخيه سخيه شيبات راس amma ta yasnu يا ياغفر لي الخطايا <سؤال> اقبل ليومها